خلق السماوات و في ستة ايام، ثم استوى على العرش، يدبر لمع، ما منش في عين من بعد إذنه فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيدون وليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسق والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كان على الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب لا الله لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ في وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا ندعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 نذلك نجزل قوم المجرمين لا تثلا عليه إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء كذب <تصفيق> نوكذب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 لقد من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا در <تصفيق> ودعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين يا ايها الناس انما ما بغيكم على انفسكم متاع الحياه إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظندت نفصل non لا. لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون حسب <تصفيق> السيئة كان لكم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو لعنهم ما كانوا يفترون قل من يذوقكم من السماء من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر لم فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلك الله رب وكم الحق فما بعد الحق الا الضلال فان تفرون كذلك حقا كلمات ربك على الذين فسقوا قال ق ثم يعيده فإن فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لا يَهْدِي إنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا دعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيقوا بعلمه ولم كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم شيء ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا قد الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقَاءِ إِلَٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدَّهُمْ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون أحق قلي قلي شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ إلا كنا عليكم شهودا إذ تفطن فيه وما يعذب عَالِبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ عزة لله جميعا هو السميع العليم ألا انهم ما في <تصفيق> على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعون لنكون من المسلمين، فكذبوه فنذينه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاء، فوأغرق الذين كذبوا بأ. كذلك نطبع على قلوب المعتدين المترجم إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماتي ولو كره المجرم. من قوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا الشير <تصفيق> المؤمنين لیضلوا عن سبيلک ربنا طمث علا استقیما و لا تتبعان الذين لا يعلمون اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عناف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 كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات في الأرض كلهم جميعا، أفأنتكرهننا حتى يكونوا ممنين؟ وما كان لنفسنا من إلّا بإذن الله. على الذین لا وَعَلَيْنَا أَن نُنَجِّيَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شك فإنك إذا من الظالمين وإن يمثسك الله بضرر فلا كاشف له بي <تصفيق> من We. Uh -huh.